موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا, إلا في كتاب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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يقوم الناس بالقسط و الحديد فيه بأس شديد و للناس وليعلمن الله من ينصره ورسله إن الله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 قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنين وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً وَرَهبانيَةً ابْتَدَعوها مَا كَتَبناهَا عَلَيهِم مَا كَتَبناهَا عَلَيهِم إِلَّا ابْتِضَاء رعايتها، فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وآمنوا برسوله. وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا تَظُنُّونَ عَلَى شَيءٍ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ